بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 والذينهم على صلواتهم يحافظون هؤلاء كهم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم ثُنَّ فَخَلَقَنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْوَةً فَخَلَقَنَا الْمُضْوَةَ عِظَامًا فَخَلَقَنَا الْمُضْوَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخْرَى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 ولقد خلقنا فوقكم سبعة طرائق وما كن لا على الخلق غافلين وأزل من السماء ما بقدره فأسكنه في الأرض فأسكنه في الأرض أَعْلَنَ لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَفِيلٍ وَأَعْلَنَ بِلَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَفِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُودِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالْدُّهْنِ وَصَبْضٍ لِلْآَتِينِ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أيتفضل عليكم يريد أيتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكتا ما سمعنا بهذا في آباد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 نور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا لسبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرون.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 وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم فَلَا تتقون؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِالْقَائِلِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ بَل اِنَّ اَطْعَةَ بَشَرٍ مِثْلِكُمْ اِنَّكُمْ إِذًا خَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ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 وقذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم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 رَسَلَ مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَاسْتَكْثَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمٌ هُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل بنو يم وأمه آياتهم وأويلهم إلى رب ودين ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني عَمِلُونَ عَلِيم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ ذُرُوبًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 أعرضون أم تسألون خرجا فخرج ربك خير وهو خير اللازقين وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنأكله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 فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآبا سَيُقَيِّرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 قل فأنا تُسْحَرُونَ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان ضحنا الله عن ما يصفون عالل القيب والشهادة فتعال عن ما يشركون قُرْرَ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِ في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما لعدهم لقادرون إذا فعل التي هي أحسن السوء نحن أعلم بما يصفون أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ Allahumma Because... إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ق في الصور فلا أنسى بينهم يوم ما وزنوا فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد. ربنا ولبث علينا قوتنا وكنا قوم ضعف. فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أن وكونكم ذكر وكونتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم الذين صبروا أنهم هم أنهم هم الفائزون قال كن لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أن فَخَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ